أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل رؤية المؤمنين لربهم تكون متفاوثة كل على حسب إيمانه هذا الذي يظهر لأن الكل كل أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى لكن يقول الله عز وجل ولكل درجات مما عاملوا نعم <سؤال> يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أي كلام الله أو قديم بل الآثار المتواترة عن السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله وأول من قال أنه مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم وأول من قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب قال فهل يقال أن من قال أنه قديم النوع؟ يكون من هذا القول لا تحت قول عبد الله والقرآن نفسه لا أحد يقول كما يفهم من سؤال السائل أنه قديم النوع وإنما أهل العلم يقولون الكلام, الكلام المضاف إلى الله سبحانه وتعالى قديم النوع الكلام ليس القرآن وإنما الكلام, الكلام الذي يضاف إلى الله قديم النوع بمعنى أن الله لم يزال ولا يزال متكلم متشع فالكلام من حيث هو قديم النوع حادث الأحد كما قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث نعم أحسن الله ليكم يقول ما الدليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل وفي اللامية لا اللامية لا شيخ الإسلام رحمه, رحمه الله تعالى فيها بيت الأظهر أن الذي جاء فيه من تصحيفات النساخ قال عن القرآن قال عن القرآن أنه قديم فمثل هذا النقل عن شيخ الإسلام وغيره من النقوله كثيرة في كتبه تبين ذلك الخطأ وأنه من النساخ وليس من نظم شيخ الإسلام ابن تيميه ولهذا سبق ان قلت في شرح تلك المنظومه ان كان هذا ليس خطا من النسخ فليست المنظومه لشيخ الإسلام ان لم يكن هذا خطأ من النسخ ليست هذه المنظومه لشيخ الإسلام وإن كان خطا من النسخ فالمعاني التي فيها وشهرتها وشهره نسبتها لشيخ الاسلام تكون له رحمه الله تعالى ويكون هذا البيت من أخطاء بعض الساخ وكما يقال النساخ مصاخ يعني كثيرا تتحول أو تتحرف كلمات بسبب الناسخ وليس بسبب المصنف نعم أحسن الله يقول هل يوجد دليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل هل الدليل على أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل قرأنا الدليل الدليل قرأناه. قول الله عز وجل في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نعم صلى الله عليكم يقول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هل يفهم من هذه الآية أن الأحاديث التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من كلام الله؟ الأحاديث التي يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين نوع يقال عن أحاديث كُتِّسية وهي التي تصدر بقوله فيما يرويه عن ربه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي قال الله تعالى يا ابن آدم فهذه أحاديث قدسيه والأحاديث القدسيه الكلام الذي ورد فيها كلام الله لأن الذي يقول يا عبادي يا ابن آدم إنك ما دعوتني هذا, هذا الله جل وعلا كلامه سبحانه فالأحاديث القدسيه كلام الله أما الأحاديث الأخرى فهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يقول ما يقول إلا عن وحي من الله جل وعلا نعم أحسن عليكم يسأل عن أبي الحسن الأشعري هل رجع عن عقيدته أم لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله على الأصح في ما ذكر في تاريخه وما عرف من مؤلفاته وأيضاً ما قرره الحافظ بن كثير في طبقات الشافعية عندما ترجم لأبن الحسن أنه مر في حياته بثلاثة مراحل. مر في حياته بثلاثة مراحل. المر المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، ومكث على هذه الحال ما يزيد على الأربعين سنة، ثم تحول منها إلى عقيدة بن كلاد. ثم تحول في المرحله الثالثة والأخيرة من حياته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل كتابه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين وفيها قال وبكل ما يقول به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة نقول نعم أحسن الله عليكم يسأل عن أسماء الصور هل هي من كلام الله عز وجل؟ السور نفسها آيات القرآن وكلمات القرآن وألفاظه ومعانيه هذه كلها كلام الله سبحانه وتعالى وأما أسماء السور وكثير من السور لها أسماء عديدة فهي مأخوذة من مضامين تلك السور وألفاظ وردت في تلك السور فالبقرة لذكر البقرة فيها النحل لذكر النحل فيها النساء لذكر النساء فيها وهكذا نعم احسن الله ليكم. يقول فسر بعض الصحابة الساق بمعنى الشدة وبعضهم فسره بأنه صفة من صفات الله كما جاء في الحديث فهل هذا يدل على أن الصحابة كانوا يختلفون في العقيدة لا لا يدل على ذلك لأن الجميع يثبتون الصفة لكن لما جاءت هذه اللفظة في الآية منكره يوم يكشف عن ساق حصل هذا الاختلاف هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات و وأما الصفة من حيث هي وصفات الله من حيث هي لا خلاف بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان في شيء منها نعم أحسن الله عليكم يسأل عن مقولة وهي أن يقول القائل إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله فهل يصح ذلك لا لا يصح لا يصح ذلك ال القارئ عندما يقرأ يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى لا يحكيه ولا يعبر عنه وإنما يقرأ ويتلو كلام الله عز وجل أتلو ما اوحي إليك فهو تالي لكلام الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرانه فاتبع قرآن فالتالي الذي يتلو القرآن ليس معبرا ولا حاكيا وإنما هذه في عقيدة هؤلاء الذين أشار شيخ الإسلام إلى أنه لا يجوز اطلاق العبارة ولا الحكاية نعم أحسن الله ليكم يقول يستدل من يقول بالكلام النفسي بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم فما مدى صحة هذا الاستدلال استدلال في غير محلة استدلال في غير محلة لأنه ناشع حمل لهذه الآية على غير معناها ويقولون في أنفسهم هنا القول مقيد لأن القول له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يأتي مطلقا أن يأتي مطلقا والحالة الثانية أن يقيد بالنفس والحالة الثانية أن يقيد بالل... باللسان يقولون بأفواههم فالقول عند عند الإطلاق يتناول قول القلب واللسان مثل قولوا آمنا بالله يقول امننا بالله فهنا قوله يقولون في انفسهم اي يا يزورون كلاما في انفسهم او يجعلون كلاما في انفسهم فقيد الكلام بالنفس قيد الكلام بالنفس او القول في النفس بمعنى انه زور مثل قول القائل زورت في نفسي كلاما قاله في نفسه اي زوره في نفسه لكن متى يعد كلاما له متى يعد كلاما له بمجرد تزويره للكلام في نفسه أو بالتكلم يأتيك الجواب في الحديث إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم فلا يعد كلاما ما دام حديثا للنفس أو شيئا مزورا فيه نفس الإنسان لا يعد كلاما له إلا إذا تكلم به وتلفظ به نعم أحسن الله عليكم يقول تمر بالإنسان أوقات يحس أن إيمانه يزيد وأنه في راحة قلب عظيمة ومرة يحس بضيق وهم فما السبب وما هو العلاج النفس لها إقبال وإدمار ومد وجذر وزيادة ونقص هذه حال النفس وللزيادة أسباب وللنقصان أسباب والمطلوب مجاهدة النفس والاستعانة بالله كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله إذا أقبلت النفس وانشرح الصدر يغتنم العبد الفرصة ويستكفر من الخيرات وإذا احجمت وتلدنت يمسك بالفرائض يمسك بالفرائض ولا يضيع شيئا منها لأن بعض الناس إذا تلدنت نفسه حتى الفرائض يتركها ولياذ بالله حتى الفرائض يتركها فالفرائض لا يتركها الإنسان على أي حالة كان من رحاء أو شدة ضيق أو هم أو غير ذلك لكن إذا ارتخت النفس ارتخت النفس على الإنسان أن يمسك بالفرائض مهما كانت حاله ويتجنب المحرمات مهما كانت حاله وإذا أقبلت نفسه عليه أن يغتنمها للاستكثار من الخيرات والتزود من الرغائب والمستحبات نسأل الله الكريم